من هذا إلا إفك افتراه وأعاله عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلموا وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 وذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا